إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا يسو قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من ذو 니 فَقِيدُونَ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُبْصِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَ لاتن إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلىتكم ما أرسلت به إليكم ويا تَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظُنُّونَ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا دَدَيْنَاهُ ذَلِكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَحْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا أَذَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُواهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّكُمْ قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا ان قبلوا اتنانا ان نعبد ما يحبد اباءنا واننا لفي شك ிம் த இ